اليوم تجزى كل نفس بما كسبت wa wow. يا لمن وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَنقُضُونَ فِي الشَّيْءِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى Kali በkon One